بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهموا من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 وَأََّ الذيينَ كَفرَروا وَكَذَّبُوا بآياتنَا وَِق إآخِرَةِ فَأُولائكَ فِي العذابِ مُحظرون فَسُبحان اللله حيينَ تُسونَ وَوحينَ تُصحون وَلَ الحَمْد فيِي السماواتِ وَأَرضِ وَعَشَ وَوحينَ تُظهِرون. يخْررج الحَيَّّ منِن المَييتِ وَيخْرِرجُ الْ المَييتَ مِن الْ الميت الميت الحَيّ وَيُح الْ الأرضَ ب بعدد مَْوتهَا وَوكذَلِكَ تُخْررجُون وَمن آياتِهِ أَْ خَلََكُم مِنْ تَُبثُمَّ إ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 إ فِي ذَلِكَ لآيات للعَالمين وَمِنْ آياتِهِ مَنَامُكُم بالِالليْلِ وََّهَرِ وَبَتِغُُكُم مِن فَلِه إِ فِي ذَلِكَ لَآيات لِقَوْم يسْمَعون وَمِنْ آياتِهِ يُركُمُ الْ البَرْرقَ خَوْفَ وَطمَعُوا وَيُنَزّلُ مِنَ السَّمائمَا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 هَل لَكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقَنَٰكُم فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَإِن أَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 فهو يتكلم بما كانوا به وإذا أذقنا الناس رحمة بما بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ وما آتيتموا من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتموا من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 قل سيروا في الأرض فانذروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن ياتي يوم لا مرد لَهُ من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات مِنْ فضله إنه لا يحب الكافرين وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّهُ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حقا علينا نصر اللَّهُ الذي يُرْسِلُ الرِياحَفَةُ ثِيرُ صَحابًا فَيَبَسُطُهُ في السم إِكَيفَ يَش فَيَبَسُطُهُ في السم إكَيْيفَ يَش وَيجعلُهُ كِسْفَم فَتَرَ الْودَقَ يَخْرُرج مِنْ خِلَالِه فَإِذاَا أَصَابَ بِهِ مَيْ يشاء م منِنْ عبَادِهِ إذَاهُ يَسْتَبَشِرون. وَإِن كانَوا مِ قَِأَ يُونَزَّل عَلَيْهِمُ مِ قَلِهِ لَ مُبَلِسين فَوظُر إلى أَثَرِ رَحْمَةِ اللههِ كَيفَ يُح الْ الأررضَ بعد موْوتِهَا إِ ذَلِكَ لَمُحيِي الْ المَوْوتَ وَوعَ كلُّ شيءَيْء قَدير وَلا إن أَرُسَل النناارحَ فَرَأَوْهُ مُسْفَرَّ لَغَلُّ مِنْ بَعْدِهِ يَكفُرون فَإَِّك لا تُسمْمِعُ الْ المَوْتَى وَلَا تُسمِْعُ الصُّم مَدعَ آيذاَا وََّْمُدَبِرين وَمَا أَ تَ بِهَادِ الْعمع ظلَلَتِهِم إن تُسمِْعُ إِلَّا مَنْ يمِنُ بآياتنَا فَهُم مُسلِْمون.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 وَقال الذين نأَْتُ العلْمَوالْإِمَانَ ل ققددَلَ بِتُمُ فِي كِتابَابِ الللههِ إلى يَوْمِ البَعث فَهَذاَا يَْم الْ البعَعثِ وَلكِكُمُ قَنتُمُ لَا تَعْلَون فَيَوْمَئِذِ الل تَ فَعَّينَ ظلَموا معذِرَتُهُم وَلهُ يُسْتَعْتَبون وَلاقدَدَ بُرَبَناَا لَِّاسِ فِي هذا القُرآن مِن كلِّ مَسَل وَل إجتَهُ بآيَةَِّ يَقولًُا الذيينَ كَفرَوا إ إن أَنتُمُ إللاا مُبَطلون كَذَلِكَ يَطبَع اللهَّهُ على قُلوا بالِالَّذينَ لا يَعلَون فَصْبِ إِ وَعددَ اللهَّهِ حَبَّّ وَلَا يَسْتَخفك الذيينَ لا يُوقِنون.